الحمد لله ونعوذ بالله من سرور أنفسنا سيئات أعمالنا لله لم يضل له وننظر فلا آدية له أشهد أن لا الله جاء ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصبه وسلم وسلم في السلام خير الكلام بكلام الله عز وجل وخيار الهدى وخيار محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاء الله لأمور محجفات وهو كل محجفة بدأ وكل بدأة مضلالة وكل ضلالة في, في الناخ فضل فضل تهينا المرة الماضية إلى أين أين كنا تهينا الخفض ألمات الخفض ومواضع كل الامة ثم علامات الجسم ثم علامات الجسم ومواضع كل الامة ثم ذكرنا الباب الذي لخص فيه المصنف رحمه الله تعالى كل ما شبق دل إلى غاية دل إلى غير. وير ايضا موجود هنا قال شيخ فكنا ذلك ان المرابات على قسمين قسم يربو بالحركات وهي الاصل وقسم يربو بالحروف فان الفرع ان يخص وأما الحركات فالمعربات كلها ألامة رفعها الضم ولا يشتثنى من ذلك شيء إلا بسهل المبارئ إذا اتصل به أي بلاثنين أو وهو الجماعة أو يعلم أنها مخافض أو نون النشوة أو نون التوفيط فكذا هو خفيف لأنه يكون مبنياً في محلي وعلامه النصب هي فتى فيها كل الا جوائر شريف اين نصب ويكون بماذا علامه النصب هي الكشره والفعل المضارع الذي اتصل بآخره اي الجماعه ليس الاثنين او الجمع من الياء مانه مخاطبه او النشوه او يكون بنيه في محلي الاخير في المبنيه في محلي نصب وخمسة يكون علامة نصفية الحلف وعلامة الخفض هي الكسر ويستثم بذلك الاسم الذي لا ينصرف وعلامة الجزم هي السكون ويستثم بذلك لفعال خمسة فإن علامة الجزم هي الحلف أو المعتد هذا فيما ماذا؟ فيما يُعرض بالحركات أما ما يعرض بالحروف فالأصل في الرفع هي الوا أو, أو الألف خفوة النوم والنصر بالياء أو حذف النوم والخفض بالياء والجزم بالحذف إما حفل الله وإما الياه المغربات التي سبقت معنا إما اسم وإما فهل وليس ما أقسام، إما مفرد فعلامة رفعه أو متن أو جمل المفرد إما يكون إسم مفرد من أسماء الخمسة أو غير الأسماء الخمسة صح؟ وغير الأسماء الخمسة، إما يكون منصرفا أو منصرف. غير منصرف واضح؟ فما كان من غير الأسماء الخمسة المنصرفة علامه رفع هي الضمه وعلامه نصبه فتحه وعلامه كان غير اسماء الخمسه لا ينصرف علامه رفع هي الضمه وعلامه نصبه فتحه وعلامه جره خفضه فشي وكان من اسماء الخمسه فعلامه رفعه نصبه وعلامه جره ظاره الاسم المفرد نذنا او أن يكون مثنى ومش وما يكون مثنى علامه رفعه ايه واعلامه خفضه ونصبه وخفضه هي علامه مفتحه قبلها المكسور ان لم يكن مثنى كان جمع وهو سام قبلت على كثنين منصرف غير المنصرف غير المنصرف علامه رفعه الضمه وعلامه خفضه الجري نصبه الفتحه وعلامه خفضه كسره إذا كان غير المنصري في علامة رفعية الضمّة وعلامة نصبية المسحة وعلامة خفضية هذا هو جمع التفسير لك جمع مذكّر السالم علامة رفعية وعلامة رصبية وخفضية الياء المكسور ما فتح ما باله ثم جمع علامة رفعية علامة رفعية علامة رفعية, علامة رفعية مسلماته <تصفيق> علامة رفعين <تصفيق> ضمّة علامة نصبه كسر وعلامة خفضه كسر طبع؟ أخذنا لك إنه مفرد ومنه منصرف وغير منصرف وإسماء من الخمسة مثنّة والجمع ذكر سالم وعند سالم جمع تكسير إسم مفرد ومنصرف إسم مفرد غير منصرف إسم مفرد هو من إسماء جمع تكسير جمع ذكر سالي جمع أنتسال كما هذا ما يتعلق بالإسم طيب علامة الإعرام بالنسبة للإسم واضحة؟ فهوما لما تأتيك الكلمة تميز هي إسم لا فعل لا لا تميز إذا ميز لنا إسم فعل تعرف متى تكون إسم مفرد أو مثنى أو جمع صح؟ وإذا أردنا إسم مفرد تميز هل هو منصرف أو غير منصرف وهل هو من إسم الخمسة أو لا. و ليضى جمع kidnapped zu me لذلك فحث أن يكون ان解خص حاليا يوجد بعد ذلك إذا ميمت علمت عليها الى ما نحط المعطف إذا كان في محلي أبو موقعه هو ما estas أعلامة رفع بالنسبة لكل اسم أو موقعه النصب ما هي الأعلامة النصب بالنسبة لكل اسم أو موقعه الخفض ما هي الأعلامة الخفض بالنسبة لكل بكل اسمه مفهومها لا نأتي إلى الفعل الفعل أقسام فعل أمر فعل, فعل مضارع فعل أمر الماضي مبني أبدا والأمر الصواب أنه مبني هو سيدي أنه مصنع كل مجزوم ألم ذا بالكوفيين أنه معرب الفعل أنه معرب اتفاق يعني يرفع وينصب ويجسم علامة رفعه وهو فعل المضارع على قسمين اتصل بآخره شيء أو لم يتصل بآخره شيء إذا لم يتصل بآخره شيء هو على قسمين معتل وغير معتل أما غير المعتل واضح علامة رفعه الظلم الظاهرة علامة نصبه فتحة ضاهرة وعلامة تسلي سكون الظاهر أما المعتل فعلامة رفعه الظلم المقدرة للتعذر أو اثقاد وعلامة نصبه الفتحة المقدر للتعدع أما الثقال فلا طبعا ولم جزمه حذف حفل إله إذا اتصل بآخره شيء إما نون النسوة ونون التوكيد أو, نون التوكيد أو ألف التثنية وهو الجماعة وهو يا المؤنثة مخاطرة كان اتصل به ألف الاثنين أو يا المؤنثة مخاطرة وهو الجماعة هذا نسميه الأمثلة خمسة أو الأفعال خمسة ويه فعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين علامه رفع يعبوت النون علامه النصب والخفض والجزم حال النون اذا اتصل بهن النسوه يكون معربا دائما مبنيا على السكون في محل رفع مبنيا على السكون في محل نصب مبنيا على السكون في, في محل جزم إذا كان اتصل بهن نون توكيد ثقيله على الفتحه في محل رفع او محل نصب او محل جزم واضح؟ هذا خلاصة كل الأبواب السادقة نفهم؟ نعم نفهم إلا لا, لا. فيه إشكال لديه إشكال يرتفط يتفضل هذا أصل أصل ما سيأتينا خلاص؟ قال بعد ذلك الأفعال افعل هذا الماضي المضارع والمصدر نعم خلاص فالماضي خلاص بسم الله هذا خليكوا هنا في الباص قاعد لا هذا يا طيب والمضارع والمصدر نعم ما هذا لا الماضي صحيح الماضي والمستقبل ابدا لا الماضي والمضارع المضارع ما كان في أول إسل الزوائل الأربع التي يفعلها وقومها وهو مرسوح أدد فتا يفتع عليه نواصب الزوازب يعني مواصب الزوازب فالنواصب عشر فإذا الفعل أقسامه هو ثلاثة. الفعل هو أقسامه ماضي ومضارع وأمر ماضي ومضارع وأمر وقلنا الفعل في جريفه كلمه دلت على معنى في نسيا مكثرنه بالزمن اشتغالها بالزمن اما يكون ما زمن ماضي او حال او مستقبل فان كان زمن الماضي فهو قبل زمن التكلم هذا هو زمن الماضي كلمة الدلة على نفسها مختنة من زمن قبل زمن التكلم هذا ماضي والمضارع حال زمن التكلم أو بعدها والأمر بعد زمن التكلم مع دلالته على الطلب واضح طيب ما موقع هذه الأنواع الثلاثة من الفعل من مبحث الإعراب البناء من ملحث مالا الإعراب والبناء يقول ألفين الماضي مفتوح الآخر أبدا أو أصوب عبارة أن يقول مالا ألفين الماضي مبني أبدا لأنه قد لا يكون آخر وفتح لسبب من الأسباب ووه نعم إذن الأصوب والأدق أن نقول الفعل الماضي مبني الآخر أبدا تضرب وكتب وصلى وزكى ودرس وتعلم وعلم وفهم وفريح وهب ووعد وسأل وآخذ ورحل وسافر وانطلق واستعمل واستخرج ونحوها كيف نعرف ان هذا الفيح الماضي او غيره يقبل تاء التأنيس فاذا كان يقبل تاء التأنيس السكنا كان هذا فعلا ماضيا واضح طيب اذا جاء لنا فيها فيها. وقبل التأنيف الساكنة فكيف نعربه نقول فيها الماضي مبني على الفتش الظاهر لا آخره. ولا محل له من الإعراض لا محل له ما, لا. ما له محل لا يعني الماضي ما نقول مبني في محل بخلاف المضارع مثلا المضارع لما قلنا النساء يصلينا يصلي في المضارف مبني على السكون ها الاتصاله بلون بنسور في محل رفع إذن هذا في المضارف هنا مبني له محل من رفع أما الماضي فلا محل له الماضي مبني على الفتح الضائر أخير هذا الأصل في الماضي بنائه على الفتح ولكن له حالتان لكن له حالتان أخرين أو أخرين الأولى إذا اتصل بضمير رفع المتحدد إذا اتصل بضمير الرفع المتحدد وهو جذر الفعل الثلاثي وهو افتح قوس تو تاء مضمومه تو تاء مضمومه و تاء تاء مفتوحه تاء مكسوره و نا نون مع الالف و نون مفتوحه بس واضح يتصل فعل البين الماضي بهذه الضمائر كان بليا على السكون تقول اكتبوا جوب كتب كتابه الدرس قال هو تعالى قال رب اني وضعت تهائا انسا وضع تهائا انسا وضعها قوله عز وجل ما قلت ما قلت لهم إلا ما أموتني به طيب سأل آخر مات مفتوح كتبت الدرسة هل او هل كتبت الدرسة قوله تعالى فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة اذا كنت فيهم فاقمت ينبسط ضفط نعم ما كان مكسوره وقل هل كتبتي هل كتبتي الدرس اقرا يا جميلك فَجَاءَ إِلَيْهَا خَبَرٌ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا جِئْتِ وَقَوْلُهُمْ سَصَنًا إِن كُنْتِ الْمُمْتِي بِذَنْبٍ قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله أموراً معلومة وأرزاقاً مقسومة آل حديث معلومة أسلام المرؤون وأرزاقها المقسومة حديث بيثم حبيبة اكتابة صح المسخي قالت اللهم أمتعني بزوري جاء صلى الله عليه وسلم وأبي أبي شفيان وأخي مآوي قال رسول صلى الله عليه قد سألت الله تعالى أمور معلومة وأرزاقها المقسومة ولي قلتي اللهم إني أذبك لأذى من النار في النار كان خير لك نعم واضح فيه. مثال معنا فهمنا الدرس قول عز رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَكِنَا وَخَاسِنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وقال عز وجل نائف طيب والمثال معلون النسوة النساء فهمنا الدرس قوله صلى الله يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكم أكثر آلكم واضح؟ من فوق؟ ها واضح؟ تصدقنا أيضا أنا جيد أحسنتي تصدقنا في الأمر مو في الماضي أحسنتي فأني رأيت وكنت لا أي أحسنتك تصدقنا في الأمر السوف الله منتبه تصدقي طيب ساتي ب ب ب الفاليا الماضي ها مثلنا هل نيشان النساء... نيشان افهمني من الدرسه كويس هيك يابا انا طيب أضح هذا إذا اتصل إلى الضميرة عن المتحدي، كارفت للمضمير عن المتحدي؟ ما هو؟ تاء المفتوح من المضموم من المكسور يعني إذا قلت تاء المضمو أكتبته تاء المضموم يذل على مالك على ضمير متكلم المفرد المتكلم ذكرنا الأنثى وتاء المفتوح كتبته المفرد المتكلم مذكر المفرد المخاطب المذكر والمكسوء كتبت المفرد المخاطب المؤنث مفردة المخاطب مؤنثة كتبت وكتبنا جمع مذكر متكلم جمع متكلم جمع متكلم نساء لجال لجال الزكور كتبنا نحن و جدد النساء جمع المؤنث الغائب والمتكلم ايضا مثل الغائب والمتكلم هذه يكون هذا وفيه مضارع ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك هذه الضمير يوت وتا تكون ضمير متصل في محل رفع فاعل واضح في محل رفع في محل رات ايه اعراب شديد ااعراب آآ... الس... يسير الثاني يعني بعضهم يريد اعراب اخر يقول جَرَب تو في الماضي مبني على الفتح ما لانع من ظهور اشتغال المحل بهائه السكون لمناسبه ماذا و هذه ومآه... أربع حركات الماء هو مثل الكلمة الواحدة واضح؟ يا رب الأول مبنى السقود الاتصالي بلغة بتحدي سهل ثاني فيه شوي فيه تعقيد هم عبد مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره كراهية توالي ارضى متحدكات في هو كلمه مجل الكلمه الواحده اش معنا ما ها ها نجوز يعني ما إذا كنت أخذها الله كلمة حتى حلوه يتخذنها سكور لا في سكتاني أو سكتاني ماذا؟ في سكتاني أو سكتاني هذه سكتاني ما كذلك إِنَّا وفيها مجموعة من كلمتين ونحنن هل هو كذلك؟ ش د ق ك الكاف من الكلمه او م و ل و س هو و في هذا سببها كان جه سببها فاء الذي هو وج د ها Kaj je? Kaj je? <تصفيق> أنا أقول أنك هنا جاءت أربعة متحركة لأن الكابل ليس من سبب قد تقول أنك كتبت فئة وكابل كلي هذه كلمة وذي لماذا يقول هذه؟ أقول كتبت كتبت صح؟ قالوا لي ما الذي قال لأن الثالث جزء من الفئة فهو من الفئة الجزء الواحد أنت؟ الذات ما كانت لشيء واحد يا هذا صار كجدنا وكانها كلمه واحد فراجعوك جلاله فكتب لك كتابه الكتابه قال الكلمه الواحده وما دام هي الكلمه الواحده مش معروف انت الغاوب جوالي الجوالي المتحركات يا ارض يا ارض وضحت كان باطيمه المقدم من عنده ضروره توالي الارض المتحركه فيما هو كلمه الواحد لن يقول فيما الله كلمة واحدة لذلك هل من كلمة؟ أنه أكتب فئة وتعطى لكن فيما هو كل كلمة واحدة عند الزئرهم على الثالث كالكلمة واحدة لأنهم يقولون الزئر هل يذكر المال من الزئر ما قلنا نحتاج إلى ثالث كلمة وقلنا هل يدد المالة؟ صار إمجعا وصار فيها صورة القطة لذلك نفس واضح نعم هو دي حركه وما المضموم الحركة... حركه مفتوح حركه الضله حريته والفتحه حريته كل حركه نعم واضح كذلك الحالة الثانية يصار في الماضي دواوي الجماع منذاله قوله جعال قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبنا هنا نعلمه في الماضي مبني على الضمد اتصاره بواوي الجماعة على الإعراب الجسير الواضح السهل مجرن الأول قالوا الله مش فيها الله ماذا فيها قالوا أمريك قالوا مبني على الضم لاتصاله بولي الجماعة هذا إعراب شهر يسير كالثابق مبني على السكون لاتصاله بضمرة في المتحات وأعلم الإعراب الثاني وهو قالوا في الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الضم المناسبة هذا أقام قالوا نفسك؟ ما الذي نفعله؟ الواب ماذا يناجد في الواب؟ في مرسل طالب طالب لماذا جاءت الطالب؟ التناجبة؟ الواب إن كان بعضك مبنى على ذبح المقدر ملعن الضغوري اشتغال المحلم هذا المحلم المحلم هو المتلق المحلم هذا المروب تأذى الناس من تكون قد اشتغل. اشتغل اشتغل في قد يشتغل اشتغل بمالة اشتغل بحرارة هي ضمن ألقى لماذا تجبناها؟ لأنها لناسب الوقت لأنها لا شبت الوقت واضح ماذا ذلك الطواري مرحبا ماذا مفهوم ها تمام كالب الإعراض السهل كتبتو كتب في الماضي مبنى السكن التصالي بضميرها في المتحد قالوا في الماضي نملع الضم تصلي بواو الجماعة واضح؟ والعرف الثاني أيضاً صحيح صحيح وإن شاء الله أول أمسان لا أعرف فإنه دقة وفي ذا لما الذي حصل في الشعر حتى صار إذا ما صار إليه تمام؟ أنهينا في الماضي طيب. في الماضي عرفناه وعلمناه يعني عرفنا شيء من علامات العلامة التي بهنا أعرفها وكيف نعرفه ها إذا لا أعذر لكم من الآن لا تعذرون بالجال من الآن أصائر في, في الماضي إذا جبنا نص آية نص حديث كل كلام أو شعر أو أبيات فقل طلع في الماضي وأعرفه هاتف الفعل الماضي واربه. فلا بد عن ماذا كل واحد يطبع الفعل الماضي ويعريبه واضح قال وفعل الأمر ها مجزوما مجزوما أبدا قلنا فعل الأمر كما عرفنا سابقا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها مقتنة بزمن لماذا المتكلم وتدل, ما وتدل على ايش على الطلب يدل على ماذا على الطلب يدل على الطلب واضح نعم رون فالأمر مفهوم طيب وعلامتها أنه يدل على الطلب كيف نعرفه يدل على الطلب ويقفل يا علم وأن هذا المخاطر ما قال وفعل الأمل مجزوب أبدا قوله مجزوب أبدا هذه، هذا دليل آقر لأن بالأجر يسير على هذا المدرسة الكوفيين سبقا نذكرنا علامات كيف نذكرنا قلنا الخبر وحروف الخبر وأيضا حليف اللام التعريف تلك علامات وهذا الرابع واش قال قال مجزوب الآخر أبدا هذا مذهب الكوفيين قول فعل الأمر مجزوب مذهب البصريين يقول ايش مبلي ما هو الفرق الفرق اننا اذا قلنا مبني ففعل الامر في باب البناء لا محل له من الاعراب لا احنا ولا احنا يا رب قلنا مجزوم فهذا من قسم المعرب لان الجزم من القابل الاعراب واضح غير واضح واضح لما يقول فعل الأمر مبني هذا وين يدخل؟ يدخل في البناء ليس في الإعراض قلنا مجزوم فهذا في الإعراض لأن المجزوم من ألقاب الإعراض وهم وقلنا في المجلس سابقاً وألقاب الإعراض أرباح وأنواع الإعراض أرباح الرفع والنصب والخفض والجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولذلك الوفع والنصب والجزم ولا خفض فيها انكرنا هذا ولا لا طيب فنحن نقول الصواب على مدى البصريين هو ما هذا أنه مبني يعني ملاجم لحالة واحدة مبني ملاجم, ملاجم لحالة واحدة مبني ملاجم لحالة نعم مبني لا. الأصل في جان الأمر أنه مال دل قائدة قائدة ما هي قائدة نبني على ما يجزم به مضارعه خليها القائدة معك وبعدين تقتضي مال على ما يجزم به مضارعه يقول فله ثلاث حالات حالة الأولى البناء على السكون وهي الأصل وذلك في حالة عدم اتصاله بألف الاثنين أو واوي الجماعة أو يائل مؤلفة كونه معتل الآخر معتل الآخر السلام عليكم الله. أنا فيه درس الآن ما يمكن أن أجيبك يا أخي بعد أربعين دقيقة عيد. السلام عليكم ماذا هل يقضع بالقاسم؟ كيف يكون؟ ثلاثة حدث البناء على السكمة وهذا الأفضل وذلك في حالة عدم انتصال إيه في المخاطبة أو وراء الجماعة أو بيائهم عن نفس المخاطبة أو, أو كونهم أخوة يعني إذا لم يتصد بألف الاثين ولم يتصد بيائهم الجماعة ولم يتصد بيائهم عن نفس ولم يكون معتل الآخر إيش ما لم يتصد معتل الآخر أو هذا أو يا. كيف يكون ألامة الجزم ألامة البناء في أن أمر مبني على السكر ولم تتصدو به نون التوكيد التقيلة والخفيرة نعم ولم تتصدو به نون التوكيد التقيلة والخفيرة ولم تتصدو به نون التوكيد التقيلة والخفيرة نعم يكون مبني يلت يكون مبنيا يكون مبنياً بنائه السكون ها جواب وضح غير مودن غير مودن فعل الامر تعريفه كائر فعل الامر ذلك قول قول زيد مشى زيد كلمه تدل على في نفسها مقتليبه بالجلب وان امها تدل على طلب اي فيه طلب في شيء ويصح ان انحقا بالياء كلي تغضبي اجري شي صوم في طلب شيء صح ما هي ادابه البين نقول هذه المبالغه مبدئ ابدا وعلى اسطلاح المصلف مجزوم أبدا ما هي الألامة تقول الآن في هذا أمر مبني وعلامة, وعلامة بنائي مبني على ماذا إذا لم يتصد به ألف لإثنين قوما ولووج مع قومي أقوموا وليألو أنثم خطرة قومي ولم يتصد به حرف العلة لم يكن ولم يكن معتل آخر لذلك صلي أخيره ألف نقول صلي واضح دعا قدع رمى أغني لما نرجع أصدر زيادة رمى معتن دعا معتن صلى معتن واضح ولم يتصد إنون التوكيد الثقيلة أو الخبيرة لأننا نقول قُوبَ النَّه واضح؟ قُوب صرفتها بعدين لابدها ما فوق؟ وهنا تكون علامة البناء السكو الحالة الثانية أن يكون من الأفعال الخمسة تسمى الأمثلة الخمسة أيضا أي به ألف الاثنين كيصليان أولا الجماعة كيصلون يصليان وتصليا أولا الجماعة يصلون وتصلون أو يعلم أنها المخاطبة كتصلي فهنا يكون مبنيا على حذف النون واضح ها. مفهوم تمام الحالة الثالثة أن يكون المؤتن من الآخر فهنا يبنى على حفظ حفظ الإله حفظ حفظ الإله إذا اتصل به دون توكيل ثقيلة لحالة أخرى إذا اتصل دون توكيل ثقيلة كان مبليا على الفجر اما اذا تسوى غير نون نيسوا فواضحي قلنا على السكون وهو الاصل جميل نقول جئت اكينا ولا خبي قومنا او, قو أو قو <تصفيق> نعم فو اذا كننا نشوفوا لكم بلي في المضارك طيب في المضارك كله هو الذي كيف تبتلك على نفسها في على المعنى في نفسها اكتلنا بجمل الحالة والاستقبال الثاني المضارع وهو الذي أوله خروف نعيته نعيته الثاني المضارع من علاماته أو أهم علاماته أن يقبل لم حرف لم الجازنة ويكون في أوله أحد الحظوف التي تجمعها كلمة أتينا أتينا أو يأ أتينا يعني أو نأيت أو نأيت لكن بشرط أن يدل الألف على المفرد المتكلم ويتدل التاء على المفرد المخاطر الغائب المؤنس مفرد الغائب المؤنس مفرد المغائب المؤنس الهياء أن يدل الهياء على المفوض بغائد مذكرة وأن النون على جماعة المتكلمين فإن لم تدل على هذا لم تكن دليلا لأنه كان مضايا كما زيلا اكرم اكرم من هو من الالف هنيد العلماء يتكلم مفرد اكتب اكرم اذا هذا ايش فعل مضارع ايش المضارع ليجزا تعلم هو وتحيا صحيح وانت كنا وتحيا جاء تحيا فهم امر مضارع واضح اذا تعلم هو قلنا تساعد لنا تت... تتعلم أنت وتتعلمين أنت فإذا مفرد المخاطر وتتعلم هي لكن تعلم هو هذا ليس في المراج وضعه الماضي لذلك أعطر نرجس المكان جوه في النرجس او تنيم له النرجس نرجس من هو قلنا النور لابد يدل على ماده يا ما ولم يدلها الآخر بذلك لا تستلع ها باقي ياء باقي ياء نعم اليا يعني يكون ضمير نفسه لكن يعرف في الماضي من الأمر بآخير من المباري بآخيره يرنأ يرنأ فالياء هنا يرنأ هو لكن الياء من صميم الفعل وليست حالة مباراة زائدة ينع يبسا واير واضح نعم تمام طب نور ممكن اجي من فين المضارع والمضارع فين المضارع ولا بندر مو لا لا مش مثل عندك في الأجلومية ما عندك اقرأ اي وحد اقرأ المضارع ممكن لأول جين يدخل دوائر أقرب بعض يجبع مقابل وهو مرفوع ثالث وهو مرفوع أبدا حتى يدخل مرفوع هذا المضارع حتى يدخل عليه مالا ناصب أو جاسب طيب في المبارك له ثلاث حالة الحالة الأولى الرفض وعلامته أو ظمة لم يتصل بآخره ألف الاثنين أول الجماعة أو يا المؤنث المخاطرة اتصلت به كانت علامة رفعية في النوم نزيدكم نصب ساعة نزيدكم نصب ساعة نزيد نصب ساعة نزيد <تصفيق> ها؟ أخذك أخذك أخذك أخذك أخذك فيطارك الشخص بيبنى لك القسم الثاني أمسكلا؟ أخذك أخذك أخذك أخذك أخذك أخذك لا؟ إلا أخذك شوف هنا موجود شيخ بره. ها؟ ننتظر ها؟ ننتظر ها؟ ها؟ نقرر ها؟ نقرر ها؟ نقرر محمد له هنا رحيح. محمد ممكن تشبه هنا؟ طيب خير نواصف إذا التصفى الانتصاد به أي قلب الاثنية وجمع النون يالما نزم خاطرة فعلام توقعيه ثبوت النون واضح؟ نعم ها طيب الحاله الثانيه اذا كلمه الاخر على طرفه ايش هو ضمم مقدره طيب الحاله الثانيه اذا اتصل به يكون مبنيا على السكون في محل رفع مبني على السكون عليه صراخ ده نيشان وان يشوا المطلقات يطالبون بسنه الثالثة يتصابينون التوكيد ثقيلة أو يكون مبني على الفتح في محل رفا على الفتح في محل رفا مثل لا يسجنن ولا يكون ولا يكون من الصارخ ليش جنن ودوكي ثقلا ولا يكون من توكيف خفيف او لنف عن من لا لا جننا انا خلينا في المرفوع لا يصدنك لا لا خلينا في المرفوع واضح؟ هذه الحالتين مفهوم؟ تمام؟ طيب نكتب من في الله تعالى أهلا صلى الله وسلم وضغط على مبيه محمد وعلى الآبين وصحبين ومعين طيب تستطيع شاء الله تكون في النواصل نكتب النواصل لديه عشرة شاء الله تعالى بديل الجواجب ثم ندخل المغفوضات المنصوبات وننهي بمغفوضات شرطها إن شاء الله يمدينا إن شاء الله يمدينا متى تلاتقب ترسالتكم؟ خمسة ها؟ خمسة عشر جوية خمسة عشر جوية خمسة عشر يا أخي ايوه 21 مايو حنين 21 مايو يوم الاربعاء طيب بوصاتين 4 6 8 10 ان شاء الله بابا كان 15 16 الحلقه ال 16 تكون يوم 16 جويليه خلونا جمل ديوان 16 حلقه 16 مجلسا يعني على ساعه نستطيع نزيد نص كما فعلنا طيب نأخذ 16 من درس نأخذ درس في النواسط ودرس في الجوازم صح؟ صحة 2 سلام ان شاء الله شلونك عليك كيف ان شاء الله واذا ما كفنا يزيد دروس ان الدروس باذن الله تعالى المهم نختم المات الله نحاول الله اعانك الله محمد ابو